بسم الله الرحمن الرحيم يلاكم التكاسر حتى زرته المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون عن اليقين ترعون الجحيم ثم لترعون عن اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم